دعاء التعزيه يقول إن لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وان قال اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك فحسنا الدعاء عند ادخال الميت القبر يقول بسم الله وعلى سنه رسول الله الدعاء بعد دفن الميت يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته